لا سيستا لا سيستا, لا سيستا. برشة فقرات في برشة مجاليه برشة ضحك و تنبيه لا سيستا مع لي رابح واميره لا سيستا كون الهرفلي رخيص من نصفن <تصفيق> هذا الساكن نهار واربعة وعشرين دقيقة عسلامة ومرحبا بكم ليسمعوا فينا لكل عالمي وسبعة فصل ستة والعطر وو.كف اليوم في حصة جديدة من برنامج لا سيستا اليوم مش اميرة وعلي اليوم اميرة والاسباني الاسباني بتطبيعه ما هوش فرناندو توريس اما عبد الحميد ام هذبي رفقني اليوم في الحصة عسلامة عبد الحميد عسلامة ومرحبا بك اميرة اليوم يظهل نحك عربي نحكي شوي مش بارش عربي اليوم ما نش مولف ما نش مولف بجوه كضح برشا ما عبد الحميد عم... سوريا برشا ورسمي برشا في حياته ودونك مش نحاول إنه رسمي معنا في برامج في حيتي فمش من رسمي في برامج لا اللي استنىشت بيها رسمي في حياتك برشا دونك حتى في برامجك بش تكون رسمي أما اليوم ااا بش تصير تغيرات جديدة ااا بش نشوفه عبد الحميد ما معنا في برنامج الأسيستا الضحك والفضل كوالتمبير خلوكم معانا على سبعة وسبعين أربعمية واثناش تلثمية هذا رقم ال إذاعة كما انا في نص المسابقه اللي باش بعد شوية في يكون معايا زميلي علي ننلنسو النص بعد ربع ساعه وديما <تصفيق> قبل ما علي بين ربيع ولا يفهمني بالبي لما معنا هتبادل صغير أمي رأيتم تحط في بار كنتي توما عبد الحميد. مزلت عبد الحميد مزلت ما خذيت حاليك. أكيد جدا لازم نقوله حتى المستمعين مستمعين عليه فقط للتزامات مهنية لا إطلاقا. أكيد جدا ان شاء الله ربي يوفقه دونك سبعة وسبعين أربعمائة معانا ولا و <تصفيق> و و فن فن. هذا الرقم الوحيد وتحية الزميلنا ربيع البوزيدي ربيع بوزيدي اللي في شاء الله يولي هو في فريق شوالي شوالي. شوالي على خطة عصام الشوالي ينطلق زمينا ربيع البوزيدي نص الموسى يقول متى تم احداث ولاية القسرين يظهر لي هذه ما هيش بش تفوتكم يا قسرنية متى تم احداث ولاية القسرين الجايزة بش تكون دوسوان اهداء من اسباس لكونتسا أسهل لك يظوني لي ثمش معناها أربح أربح بربي بربي أربح معنا وبربي إن شاء الله ما تربحش المرة هذه كلثوم على خاطر كلثوم بش تجيب مش مش إسيزي المرة ذي بش تجيب سمي بش تزفيه كدويت متاحها كل حصة وهي ربحة معنا إن شاء الله تكون في الاستماع وتتصل بنا يا كلثوم إن شاء الله ديما ربح نفادلكم مع بعضنا نحكو شوية مع عبد الحميد الوجه الجديد في الحصة <تصفيق> الوجه الجديد القديم في الإدعاء أكيد الحاصل تعويض على اليرامحي به اللي تعويضه صعيب برشة دي كما كنت نحكيك باش تعوض زيدان نتاع لا سيستا باش تعوض مهاجم بوسط بلعب وسط دونك اكيد اكيد الزو صانعي اللعب دونك خلينا خلينا في موضوعنا الأستاذ المستمعين مازالوا يسمعوا فينا أكيد بعدنا برشة فقرات باش نحكوا فيها ممكن برشة باش يلتحق ضيفنا غاوث زرق اللي هو استاذ مسرحي وعنده خارج معهد الفنون في تونس، أوه. أكيد بشرح كنا على تجربته، نحكم مع, مع ضيفنا أكثر برشا والمسابقة كالعادة ذكرنا أميرة بالمسابقة. متى مسابقة. تم أحداث ولاية القصرين في أي سنة؟ يعني تم أحداث هذه الولاية، الولاية البي. كما يقول اللي... مثال المصري أكثر من كذا أيه؟ عنا <تصفيق> لش نسهله أكثر منك يضل لي متى تم أحداث مركز ولاية القصرين أو ولاية القصرين سؤال يظهر لي سهل. سهل برشا من أكيد. اختيار عبد الحميد سؤال هذا دونك تتحمل ت... مسؤوليتك في الاجابات وفي عدد الاجابات الصحيحه مش مشكل حبيت نفتح انت ونحن نحكوا بالوطني <تصفيق> وكذا على الاقل يزمنا نكون نعرفوا وقتاش تم احداث مركز ولايتنا اللي هي نسكنوا فيها, فيها اكيد جدا وقتاش فما برشا عباد ما تعرفش المعلومه هذه دونك أضف الى معلوماتك اكيد ثلاثه طرق للتواصل معنا رقم الهاتف 77412300 على صفحتنا على الفيسبوك 3w.facebook.com/ كاسرين FM، وقال على موقع علوم متن انت رافكر ميمير الموقع علوم متن. www.kfm.tn. أبوهرني صوتك على فكرة معنا. أيه ظهرة جديدة اليوم في المجلس بلعب بايس غيرة ستشجرة في كل حفرة في الطرقات. تعليقك عبد الحميد. أولاً خليني. ن... وبيدرة هي. خلينا نكون واضحين. شخير بالوضوح بربي اكيد اكيد بالوضوح هذا حاجة بي هو في القسرين حاجة بي كونك انت تبدأ تمشي في الحفور فاش اتني واردك شوي كياس <تصفيق> دونك ما تصورش بشتعة البرش اللي اني هي تسمع التعبير الصحيح هاي اي خطرة معلقة نبدو نمشو معناها في الحفور فاش اتني واردنا شوي هكا كياس شوي هاي بارتي صغيرة متاع كياس دونك نحن مستنسين بالطرقات بصراحة حالة مزرية معناتها موضوع يستحق المراجعة آه طرقات آه ما عادش ساعة جملة مستعملية طريق لكلهم يتشكوا لحفر برشة في ماجن بالعباس المواطنين في كل حفرة زرعوا شجرة معنتها هذا يا خب هذا كان, كان المواطنين في الميجن كانوا المواطنين في الميجن هذا بين شوي مشمش وخوخ <تصفيق> والتفاح بربي التفاح طفي حاجه على الطبيب معاهم بالغداء هو موجود بطبيعتنا نحكوا على حاجات مثلا ما زلنا فيها شويه الخوخ والمشمش نتصور تولي القاس في المدينه في لحيه بامتياز عم تبيتنا نقولوا الكياس بطبيعتو بالطرقات مانيش نستعملوا فيها برشا الطرقات مانيش نصام فيها برشا ما تخلقنيش هذا ما يعبر كان على التحضر نتاع المواطنين بالحق هي رسالة هو قصف أجل. جوي هو رسالة موجهة <تصفيق> مش بري أكيد الجوي بري كما قلت بال هو رسالة موجهة لكيف تصويرات المعنية في وليات القسرين لاعتناه بالطرقات لأصحف أحد بالحق مشكلة كبيرة للأسف ما ما نملكش كسيارة <تصفيق> نصور أميرة أنت تبلك سيارة معناها <تصفيق> لا أملك تعالي سيارة يونتي <تصفيق> أكيد جدا هي معاناة خاصة سواق كما قلت أنت معناتها معاش تنجم تعتبر روحك عندك كياس في القسرين يعني لازم تتمشي ديمة برمير وإلى دوزين ما تكثرش على روحك على خطر الطرقات هي مش كان المستعملية طريق اللي عندهم السيارات حتى المواطنين رايح حتى البرشحة جيد يعني الإنسان ينجمش حتى الجمالية حتى كير وت... أميرة أن الحملة هذه انطلقت في اطار حمله كبيره ما يسمى من حي الحفر حي الحفر وينو المليار في في اطار حمله حي الحفر هذه ايفينمون في الفيسبوك عدد خاصه في وليد الجسرين وبرشا من نشطاء المجتمع المدني الرسالة بتاعت الرساله منها واصله باش توصل واضحه كونه ثم عطب ثمه مشكل كبير في الطرقات في الجسرين نحكوا على فقط ممكن الطريق الرئيسي الطريق الوحيد اللي نحن نقوله نحكو على انه متوصل والله حتى شوف روبش نحكيه على حاجة فضل. مش صلح الكياس يعني إجا الحفرة عمل فها الجريزي وصب عليها شوية من عرش نوى صيّت صلحة الحفرة توه هذا يبقوا يعوده فها في شارع دولة نفس الحفرة أكثر من عشرة مرات وشي معناتها المطر اللول اللي تصب تتنحى سخانة كيف كيف معناتها الكياس الحفرة هذيك ما تتصلحش خدمونا كياس على قاعدة خلونا بالحق خلونا نستمتعوا على قليلة بالأقل أقل أولويات في بلادنا ما إيش طالبين الكياس مزفت في ساعة تعمل لك ما زفت مش حقيقي. صلوا مطر. تليفون يظهر لي أسمعني أميرة بس خليك تتقف التليفون باش نأخذ عليك الهفة إنه بشوي بشوي نتعلم عليك بشوي. ألو عاصمة مرحبا بابيكم ألو عاصمة. عاصمة أهل لبيت لبيت الحمد لله شكون المتصله مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم انتي مريم انتي مريم انتي مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم نعدو اغنية مريم مريم تي عيني مريم بيش ترجع المتصلة مريم معنا <تصفيق> اكيد نعملوها نداء لقاعات البيانية تمش ما ترجعنا وتجاوبنا مريم اكيد مريم اذا كان هكذا ما كانش نتصلوا بها ميسيش نزربوها شوي تجاوب على المسابق بحثة ونحكم معها شوي ممكن هي ممكن هي بتاع تليفون وممكن هكذا شوي بيتا قلنا نص نصل للتذكير فقط أميرة نص المسابقة اللي يقول متى تم لقد نصل الجسرين في نصل مسابقا لقد في مسابقا لقد تم مسابقا لقد نصل مسابقا لقد نصل مسابقا لقد معناها سهلنا عليكم معناها اربح بربي أربح. بربي عمر تليفون صحي امير يظهر لي التليفون الموالي باش نستقبلونا خطرة صحي خديت على الهلاف صحي تمرس صحي تصنعته ما شاء الله واي تليفون باش يجي باش نستقبلونا حكينا نرجو نحكو على موضوعنا اللي هو نحي الحفر زف الطريق هذه هي الليفمنت قلت لك انتشرت برشا في الفيسبوك وكان نفس الباث اللي فيفمنت هذه ولا الحركه هذه هو نفسه اللي بعمل حمله نحي زين كان تفكروها mm -hmm. اللي عملت بوليميك كبيرة في القاسرين وعملت برشا بوز نقول الكلمه موتو على اهل رغم انه يعرفوش معنى الاصلي نتاعها لكن هاتهم فسروها كيف كيف برشا ناس تعرف المعنى الاصلي نتاعها زيد اكيد احنا قلنا برشا ناس في مقابل مثلا برشا ناس يعرفوها لانه البرشه قبل برشه بارستي الحاسم نستقبل مع بعضنا المكلمة المويلة عالو عسلامة على عسلامة أخوي عسلامة مرحبا بيك شكونا معنا محمد زواي محمد نعم. سي محمد شنه لقب زواوي سي محمد زواوي مرحبا بيك سي محمد لو سي مرحبا نسخو في حي منارفة شنه مرحبا بيك عايش والحمد لله نعرفه كين الأعلام وهو اللي يدوره معناها تنجي نقول هو من أهم ألو الم... قصة المكلمة في انتظار إنه يرجعنا. بقى... لا ما متوصل معنا. ألو عاد. يا سي محمد شوف البلاصة فها شوية ريزو خطر منش نسمع فيك بالبيه. بدل البلاصة. ألو؟ ألو؟ ممتاز نسمع فيك توه. بربي حبيت إن نعطي ملاح. مستكني حي فارسيني. أمم. أمهم. <تصفيق> حالة الصوت ما هيش باهية بالكل يا محمد أكيد مازلت تسمع فينا بدل البلاسة وعاود اتصل باش توصلنا معلومة متاعك كيف ما هي عبد الحميد نعود ونرجع ونحكو على هي, هي ناحية الحفر وزفة الكياس جيت في إطار وينو المليار معناتها ثمة ميزانية تصبت للتجهيز على أساس أنه باش يقوموا في الطرقات هو, هو ممكن لكن خلينا نأخذ كل قضية على حدة وحادة <تصفيق> لأن الميزانية اللي تصبها دي كتوعنا بالتنمية كامل وتوانا برشة حاجات لكن نحكي على قضية خاصة إذا كان نحن نحب ونصلحه البلاد نتاعنا. أكيد تم سياسة حتى المرحلة بالمرحلة بالمرحلة والله صحيح عبد الحميد بس نرجع على كلامك مش بالضرورة بس تكون معناتها السلطات هي اللي مخل بالموضوع هذه ينجم يكون كيف ما سير في برشة مناطق اللي المقاولين هما اللي يصبوا في شيء هذا المقاول وقت اللي يخذ المشروع هذا نمشوا مك مهتي هاتي فيه وبعض نر... نرجع مع بعضنا. الوع اسلامة. الوع اسلامة. مرحبا. بيك عايزك. شكون معنا? بزيز. الحمد لله. معكم بسامن حينو. مرحبا يا امبا سامن. بيك عايزك. اي? اختي اه القصرين الجسرين في الف وتسعمية وثمانية وخمسين. الف وتسعمية وثمانية وخمسين. اعتمدنا ايجابتك يا امبا سامن. ان شاء الله تكون ملفايزين معنا. تحبش تقدم تحية? شار. والله نقدم تحية لأمي نقولها إن شاء الله ربي يشفيها وتحية في تونس بسامو ياسين وكانت في المستقبل جديد. مزلت مزلت ما كان جديدة شاء شاء الله مبروك عليكم الكل ولكم أنتم الكل شكراً ديك يا أم بسمة وشكراً على الاتصال إن شاء الله تربح معنا اليوم وخليك معنا حتى اللسعتين ما زلنا متواصلين في برنامج اللس يستقبل رفقة عبد الحميد المهذبي سبعة وسبعين أربعمائة واثناش ثلاثمئة الرقم الإذاعي تصلبينا تفعليتكم تهمنا ولا على الباج تانة www.kfm.tn الباجم على ننشر زد الباجم على فيسبوك www.facebook.com/catherinefm комنترياتكم يسجيتكم تعليقاتكم الكل تفيدنا باش بنشتفعلوا معاها ونشوفوا حتى رأي جمهورنا فينا في الحصة ولا حتى في الإذاعة كله في البرنامج شيء كاملة. علشان بس على الكاملة شوي زي مينتي يا أمير يضليك مش ندير مشت شوي. يظل <تصفيق> جبتها من إيطاليا جبتها من إيطاليا سرح توصل إيطاليا أميرة أميرة. آميرة آه آه عبد الحميد رجع معنا محمد زواوي نعود ونستقبله قالوا عصيمة محمد. عصيمة بدلت البلاصة ولا. اي بدلت لو سمحت بربي ربي معناها لحنا الحيو زيعت القسرين معناها فرحانين وهي صوت معناها اهالي القسرين كله اكيد مشكولي ومشكولي الموجودة في الجهة كل ونعرفوا قيمة الاعلام معناها كيف ينمي كل المستويات يعني من كل قطاعات كل مجالات وفي هذا الاطار بالله نحن المتساكني حي المنار الثاني معناها بالنسبة عن وضعيات ناس خرجوا لنا جديش من مرة وقاموا بالدراسة وعمل وكي ترقيم الحيوط ومشينا حتى عملنا مصل بجماعي مشينا المدير الجهوي امتعه لوناس وتمت الموافقة ورصد الميزانية لكن المشكلة لنا للأسف في الإدارة باقي معناها في إدارة تجارية لدارات بشكل عام الإدارة التونسية والدارات الجازرين ثم دي ما تلّك يعني وبرش في المشكلة وجاء هذه هذين الناحيت لوناس يعني فتوما بيوش التنفيذ من خطر ديما مشكلة المقاول ومشكلة المقاول مه. والإنارة معناه رسول الله وليداتنا يخرجوا في الليل وكل هؤلاء الناس تروح معناها في الستة في الليل ولا العباد تروح من الخدمة معناها الطريق كامل ما في الإنارة ايه. ومشكلة الطرقات يعني طريق مشكلتنا كي يخدموه في الجسرية ينخدموه الطريقة أنه يعملوا فيه الجريفية وطرف يعني معناها حشكم زفت وبعد على أساس مش يعملوا الكوش تبقى ما أن تستعمل فيه السيارات وكل شيء وهكذا يعملوا كان العرصفة منه ومنه و... و... و... و... و... نسمع فيك سيموحام. خيركم العمل عمل واتقنه. يا صح هذا نفس الموضوع اللي كنا نحكو فيه. سيموحام. قلت لك هذا الموضوع كنا نحكو فيه وقلنا توراه المسألة ما هيش تخص السلطات معناتها بالضرورة بش تكون هي معناتها المقصرة ولا كذا. المقاولين زي هما عندهم دخل كبير في الـ في, الـ في الانجاز المشروع هذا. على خطر أه. اذا كان ما تكونش البنية التحتية مخدومة على قاعدة ما تنجمش تعملك حتى عام في عام هي ديجا جاي بيش تتلف معاش نجم معاش نجم المواطن يستغلها دونك مع المشكلة موجود. مع المواطن والتباطئ والتاريخي بتاع الإدارات هذا كله كي يجي مع بعضه ويولي المواطن مل حتى في كما قلت أنت حتى في الإنارة في الأحياء تولي أمبولة معناتها لازم تعمل علىها مطلب بشي يبدله هاي لكل بشي يركبولك أمبولة فهمتني ولا تعمل مطلب جماعي متعهومة كاملة بيشعملون لكم إنارة هذا الموضوع إن شاء الله يكون ما تروح مع زميلي رأوا الإنسان وقت تولي عنده ثقة في الدولة وفي المؤسسة متعهوة وقت يشوف هالدولة هذه بمؤسساتها حريص على الإنجاز م -م. لكن كي نشوف التباطؤ والتلك هو بيد المواطن يولي ما تقاعش اذا كان تحب المواطن يتطور ويولي ينتج ويولي يخدم في مجالات نتاعو من بيدو هيئ له هيئ له عمل كل شيء هو اللي يكون معني هو يبادر على رسول الله بالنسبه بالنسبة للمقاولين لازم ثم قوه قانونيه تدفع وتلزم المقاول ثم التقييد يعني صحا يكون مقيد بشروط ويكون المقاول هو على كيفو مع راه ما يملكش القوة معليه يملك سلفة الإذاعة سلفة الإذاعة تملكها الدولة يلزم تضع المقاول يضع لقرارات الدولة معناه عنده صرف جزائي إذا كان مخلي خبره يلتقيد به يلزم تبعته قانونين عليه يد دي مضحية هو المواطن والله يكنجو نحكو على مثلا المقاول كيفاش ماهوش باش يتقيد بالشروط بكراس الشروط المطلوبة منه راهو باش تلقى من هنا مانيش باش نحكي على السلطه باش نحكي على الإدارة وانت طالع فهمتني خاطر ثم طغطه كبيرة تصير في الإدارة فما برشا حاجات ماهيش مكشوفة فما برشا حاجات مخبيه دونك المواطن معليه كان يتحملو معليه كان يصبر ويقتنع بشيء الموجود في حين انه تصير تغيرات ويجي الإنسان اللي بالحق يبدل والمنظومه كامله لازمها تتبدل في الادارات انه الموضوع هذا خويا محمد دور يعتك الصحة خويا محمد الموضوع هذا ينجم, ينجم يكون ما مع زميلنا طلال محمدي في برنامج كاديالوج نحلو الموضوع هذا وان شاء الله نوصله لحل وشكرا على الاتصال ياسي محمد عايشك. عايشك سلام هذه أكيد المشاكل اللي أحكوا فيها في الجسرين لكل المواطنين لكل في كل قطاع يظهر لنا مشاكل لكن على الأقل نحاول حتى الإدارات وصورة الجهوية المعنية بالأمر والحكاية هذه حتى المجتمع المدني والمواطن كل أحد من جهته نحاول نوصله نعمل حاجة بها المواطن منحقه بشي نبه منحقه بشي يشكي لأنه ثم أداءات يدفع فيها يحب يتمتعبك الأداءات هذه أكيد جدا ديجا في تواصل حتى مع حكينا وشوفنا في المجلس بن عباس العمليه اللي صارت وقاعد يظهر لي تلقى في سدا كبير وفي رواج في سنين الكل يظهر لي بتتحط العملية في مناطق اخرى تعذر على الاشجار معناها في الحفر في الكياس هذا ما يمنعش انه في شارع اثمان تاجان في بدت معنتها تصير شوية تغيير للطريق وشوية تصليح باقي في تور الانجاز ان شاء الله ما تلوبش في اوت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن, <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله في اوت تبقى تكمل معنا شهر رمضان وتكمل معنا صيف و... ومتى تعودش لحفر ترجع دونك نسكروا موضوع لحفر وندخلوا في مواضيع اخرى بما انه في برنامج مواضيعنا مختلفة بين الجدي والهزلي بين منشط واخر موجود معنا كيف كيف نعود نذكر مستمعينة آآ معنا اتصال هاتفي ونرجع مرة اخرى الو عصلي ما. الو مساء الورد والفل والياسمين يا احلى امير الله يخليك احلى كلثوم آآ كلثوم من مشرية. آآ مش رايا. آآ ما موزقيم سامح. آآ حولك يا كلثوم? آآ بربي تمشيش تربح معانا المره هذه زايد. يعني زرجيل الواحد ديما يربح راه واحد راه راه جاهل باش تجيب لكم اي سي جي اه ماكش انت حتى انت ربحه معنا برشة مرات الحاسيله ان شاء الله ديما مربوحة يا ربي اي عندك اللي ولا يا كلفو عندي اللي جابه بس باه ا يتراها افهمني بربي نحب نتكلم على شي عبد لحمي يا برغي عايزك مذكورة يا كلثوم عايزك ونا نحن فيك <تصفيق> في الفيريقاب والمرسيز في الانسان تردي مواكبة تتابع فينا <تصفيق> كلثوم خليني نذكر المستمعين اللي كلثوم مستمعة وفية للاذا عمانيتها البرامج الكل تسمع فيها والبرامج الكل تعرفها وتعرف موناشتها شكرا لك انت <تصفيق> في اول مناسبة بش نكرموك يا ام كلثوم انت تي ولولده دونك نعم ما شنو هي اجابتك لا عندي نقول 1945 1945 اعتمدنا الاجابه يا كالفون ان شاء الله تكون فايزه معنا بسوا من هداي اسباس لا كونتيسه هكاك تولي تلم تلم جوائزك الكل وتمشي تصرفهم مرة واحد تحبش نعملو شانج يا كالفون باش نبدلو تحوش نبدله يا كلثوم هيا ليكم اتملوا وربي في علي ربح. إن شاء الله إن شاء الله يكون في استماع. نعمل كل والناس الكل معاكم في السوديو. الله يخليك شكرا لك يا كلثوم وشكرا على الاتصال عودة نذكر برقم تليفون عبد الحميد ما تشوفوش على خطر في فورم كبيرة. أي في فورم كبيرة وشيختني <تصفيق> كلثوم لا توصي <تصفيق> صابتني كدعوة متعنوجومي وكذا مظ مظني طلعت معنا تعرف بها رامجي كله كذا هكا وصايي برافو ليك كامل ما يلاه ساعتين من بعد ميساج كم ما خبت خاطر لاقل الامير تفضل بعد ما بعد ما عاد جي معوض ميساج دونك نعاودوا نستقبلوا معنا مكالمه هاتفيه اخرى الو عصيمه الو عصيمه مرحبا انسلم عليك سي عبد الحميد مرحبا عصام مرحبا بيك اهلا اقوم صباح من حاجه زيد انا راني مستمع واشيو لل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 وفي تونس كيملة ودجا ما جبتوش عليها حتى حسرنا برغم من نخدم في البلد لكن صوتنا الإذاعة معناها هو الإعلام سلطة معناها هي دي ما ما سموعة أي؟ وشني هي؟ والله أختي أميلا بعد الثورة سمى حاجة ما عملت هيش تونس كيملة هي مدوث لنبال شسمها النموس إن موسم يعني صيف مهولة ونرمل موك كل عام البلد دي زما تنض الدو ال شوية أو الدوية كل شيء عندها خمس سنين بعد الثورة خمسة سنين مس... بعد ما صارت الكهازية لا خمس سنين بعد الثورة ما صارت أكيد خاصة إنه جاي صيف توه أكيد بستكثر المشكلة هذه زي التونسيين لسة تقولين أختي ميرا معناها صيف مهولة توه اللي يمس في جيبز بدر ثم قال طلبوا ل... ل... النجدة من أمريكا على جل زل... الجفلين حتى فاربستاتا نحنا زيادة بشوء يوغا باش نقوله نطلبه النجدة على جل النموز كيف هي مهولة؟ معناها حتى على الصغار والناس الكبار و... ووالله يوهد المنزل وثيق <تصفيق> وما تدود بعملناش تدخل الأجنبي في حالات عسكري في العملات الهرهابية <تصفيق> باش نعملو ضد النموز ده صارها أخي خيري المرة اللي فاتت أييه عن ذيك الحقة توه ما قلنا جاي صيف معناتها والطقس نأسف لقطاع المكلم إن شاء الله ترجع معنا صباح ولي هي صباح كنت والعشية زده وتوا زده مشاركتش إن شاء الله تعود تتصل بينا أكيد ومشكلة مهمة اللي حكيت عليها أختنا صباح طوي اللي هي مشكلة معناها نموس نعرفه الصيف جا طوي ولعبات تتقلق وعلى قلتها مجراءات تتأخذها البلديات في مقاومة الحكاية هذه وهكا بشي تعدى صيف به إن شاء الله خطر اللحمة <تصفيق> لبحرم تعمل دي ما يقلق مع شوي معتناش بحر زي, زي دون نموس زي دون نموس مش ما بديش مع بعض الحكاية معنا فيها هاتفية ألوعة سليمة مرحبا وبيك عايشك شو كوني معنا مروه رو موبز جيم يا مروه عايشك تحية الأهلي بز الكل عايشك ااا مرو إشني يا مروه قبل كل شيء قبل التحية 1945 وأربعين تم إحداث وليد الجسرين إن شاء الله تفوز معنا يا مرو سواء إهداء إس بس لكم تسعة ولا كارت تليفون إنتش تحب قبل ما تحب قبل بل ما نعرف فكر بحتو لا لما نقدم تحية استنى ساق شنو تحب تربح انتي تحب الكارت تليفون ولا سواء من اهداء اسباس لا تسا نحب سواء تحب سواء ان شاء الله تربح سواء مالاي قد قدم تحية نحب <تصفيق> نقدم تحية لكل واحد يعرفني ونحب نقدم تحية لأهلي في حي زهور الكل وطول ميسا وإيمان وخلص بورنيف وعمارو واحنا نرجو فهمش حد داخل <تصفيق> ان شاء الله يكون يسمعوا فيك اكيد يا مروه رسل ووصلت مروه مشكور على المداخله نتاعك إن شاء الله, فيك. مروة على متاعك، إن شاء الله تكون فايزه معانا في شاء معنا وان شاء الله تربحي معانا وان شاء الله اللي الكل يكونوا يسمعوا فيك توصلهم تحيتك عبر الموجات الاذاعيه 107.6 من اذاعه القصرين اف ام تفاعلاتكم تهمنا 3w.kfm.tn نص المسابقه يكون. يقول متى تم احداث ولاية الجسرين في اي سنة. اه نستقبل مكالمة هاتفية الو مرحبا. الو. عسلامة. انا عسلامة. شنحوالك? نبيس يا عيش. شكون معنا? اكرم حاجي. عسلامة اكرم حاجي. شنحوالك? يا عيشي الحمد لله. لبس عليك? ولاي له في تكلم فينا أكيد من اي مكان بالتحديد منين تكلم فينا من حي الخضره نتكلم بيك من حي تحية حي الكل, حي الكل. الإجابة يا سؤال في اي سنه تم احداث ولايه القاسرين <تصفيق> ما كنت تسمع فينا من لول؟ نعم نسمع ما ما ركزتش با إذا رفيك ما غير من أكرم، يا أك. أكرم،, أكرم أكرم السؤال يقول هو متى تم <تصفيق> أحداث ولاية الجسري كمقر ولاية ومتى تم أحداث العام <تصفيق> 62 <تصفيق> 62 بشتم تزجيل اللي جاب متعك أكيد أكرم وإذا كان بعد في الساحة وإذا كان صحيحة إن شاء الله تفوز تفوز معنا بالجائزة أكرم فقط كنت تسمع فينا إذا كان عندك إهداء تحب توصله الإنسان عزيز عليك تحية تحية الخميس بالله تحية الخميس الخميس كانت تسمع فينا أكرم حق يسلم عليك ويحييك ويشد على أيديك هكذا وصلت ولا لا عايش. لا عايشك مشكور أكرم عايزك مشكور رب فم الخميس واحد في الجسرين يا <تصفيق> أكرم يا أكرم نعم فما خميس واحد في الجسرين أعطينا إن شاء الله يكون في الاستماع إن شاء الله يكون يسمع فينا خميس خميس إذا محظوظ معناتها أكيد أكيد يسمع فينا <تصفيق> <تصفيق> شكرا لك يا أكرم وشكرا آه. على الاتصال خلوكم معنا على 77 412 300 <تصفيق> أكيد خميس إن شاء الله دي مش يبقى لغز إن شاء الله سؤالنا في الحصة الجي شكون وخميس من هو خميس؟ أكيد سؤالنا في الحصة الجي شكون, شكون وخميس بعد اللي ثم خميس وقت في القسرين أكيد ثم مدخلة أخرى ألو عسلامة ألو عسلامة سلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بيك لطفي حقي مرحبا بيك سي لطفي برجو لي تنفسك على المرأة تتوفسكي تتوفسكي على المرا ما نعرف نحن نسوي لكن جال كلمتهم يعرفوا. سنتين، قصرين، سنة 1945 تسعمية وخمسة وأربعين. سنة ألف تسعمية مشكور تسجل تسيلوت في تسيلوت في إذا كان عندك تحب عندك أهداء تحب. خاصة للمرأة أكيد جدا. إذا كان عندك أهداء الشخص عزيز عليك ولا تحب تهديه هدية. أجل والله عين توجع عين حد شيء سر وح تعرف كنت فسكي يعني ما ما تعرفش أحطها على جوخر حتى بتصلم على المدام لا. لا أسمعني يا لطفي على الأقل انت, انت بروح حجع مش بستوكل على صور المطبخ المفضل الفطور يا لطفي ما يزيج فسكيت عليها وزيد اهيه. وزيد ما تقدم لهاش تحية بربي يا مدام كن تسمع فينا خليه بلاش فطور <تصفيق> لا لا شوفي اليوم من كامل نقدم في التحية أجمل تحية هي مثل ماش ما أجمل ما ما من حب نقولها رجلي حبك ونتناموا عليه <تصفيق> أكبر تحية هذه أكبر تحية بنتش خليت بربيش <تصفيق> خلي مع مع, مع مع الجوع ما نجم يكون ماي نت تقول كيد نحبك أكيد جدا <تصفيق> نتصور نتصور سيلوتشي بعد الكلام اللي قلته هذا نصور بش تروح بش تلقى طويلة عريضة معناه بعد الكلمة دي لاني اه ملا ملتقاكم في المغرب انتكمل من هنا للمغرب في المغرب يمكن في المال المغرب بش تولي تفطر معها شكرا لك لطفي على خفة دمك وشكرا ليك على الاتصال 77 412 300 ولا تروى عبد الحميد نعطيك معلومة هل تعلم ان فيسبوك وتويتر واليوتيوب مواقع على في الصين في الصين وفي حتى في كوريا الشمالي كوريا الشمالي <تصفيق> حسب صوت. <تصفيق> كوريا الشمالي الانترنت مش معنا في الانترنت في كوريا الشمالية. خلينا نشوف كوريا الجسرين قالوا عسلامت عسلامت عسلامت أم أميرة أم أميرة أكيد أم أميرة مستمعتنا الوفيه اشنا حواليكم أميرة لبيز. طيب تفطور كول لا لا نفطر. تخدم ما طيبش لفطور بيه نفطر إن شاء الله في المغرب أكيد نس كل سايم برشا, برشا برشا عبيد صايمين اليوم إن شاء الله ربي يتقبل صيامهم والاجابه الف وتسعمائة وخمسة واربعين وتسعمائة وخمسة ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة وان شاء الله تربح معنا يا ام اميره تعيشك التحية الله يخليك يعيشك شكرا ليك وشكرا للمستمعين الكل اللي يسمعوا فيه ام اميرا يخدموا معها عبد الحميد بما ان المواقع هذه محجوبة دونك فك التليفون خطر من دخلت الحصه وانت شات التليفون عبد الحميد راه مشي يا ساعه بليميتاج لا, لا, ف... لا, <تصفيق> لا فقط بقيت مركز في الموضوع اللي انت حبيت تصدمني لكن لا حبيت ت... تلمون شفتك انت برونشي حبي... مع مع ح... الكونيكسيون قلت لك راهي كون... محجوبه في الصين <تصفيق> محجوبة في الصين لكن تقول نقول لك راه الانترنت ما ثمش جملة في كل شمالي <تصفيق> في كل شمالي ما عندهمش حت القنوات الاجنبيه ما عندهمش حت الحق في مشاهده القنوات الاجنبيه ي... بارك الله وفيهم الحقيقة فردا فردا نستقبلوا معنا مكلمات ديمقراطية برشا ع... رئيس معنا ديمقراطية اكتر من لازم يخدموا اين تجو اكاو مع سايمة مرحبا معك سامية سامية سامية ملجسرين شنحولك يا سامية عايز كلافات الحمد لله الله يخليك طيب تفتورك سامية ولا نعم طيب تفتورك ولا ولا سايمة طيب بيه إن شاء الله بعد بعد ساعتين مش نجون فطور بحذيك كما وجهتنا الدعوة دي جارة وفي بيننا معناتها اليوم فطورنا بحذيك ان شاء الله ما يكونش حار برشة كما ملفت على فكرة. ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حبيكم. الله يخليك شكرا ليك يا سيد يعشني يا إجبتك. ألف تسعمائة خسارة أربعة سجلنا إجابتك يا سيد. إذا إذا اللي يضل الأمير بدو كل يفسقوا على بعضه. الكل ولي يفسقوا على معلم م... على المدام متع. لا سيد لوت في هناك بدل يفسق على المدام كمدت لعبت كل تفسق يضل على بعض. برأسي بتنيكل عليك تفسكي تفسكي عادي جدا هذاك الشعب التونسي كل يفسكي إيش الن يعني شكرا ليك سامي تحبش تقدم تحيي. <تصفيق> اهلا و سهلا و رزي و اخوتي و الفتن و عتاف و وسيم و هايثم زيد مساج <تصفيق> زيد زيد زيد مساج زيد مساج زيد مساج يسمعوا فيكوا من الكل ولا يا سعد شركم انتوما بالطبيعه انتو ملول انتو ملول الله يخليك يا يسمعوا فيك ساعه ولا يسميتهم سميتهم الكل اللي سميتهم الكل يسمعوا فيكوا ولا الله يكونوا يسمعوا فيك ولاي. إن شاء الله يكونوا في الاستماع شكرا لك يا سامي على الاتصال وعبد الحميد بدا يتحول مانيش عارفه ايش بيه عبد الحميد بعد ما سمع بخبر إنه في الصين تحجب مواقع الانترنت الكل خطر زمان ليش عبد لحمي؟ لا معلومة في وقتها خطر بطبيعتي نهبط على قريب للصين ما اكترف في سفريتي بارشا ما حس معناها ما معنا نصل معلومة مفيدة برشة. دونك في دا بارشا في الماي سبيس المايسبيس بويسك فيسبوك منوع نحاول نلقوا معناها حاجة بدي لها على خلينا باتو بها عندك حق نصور تليفون معنا تو ألوعة سلامة ألوعة ألو سلامة على سلامش كونوا معنا أم أميرة فرسيش أم سيد أم أميرة في الشيشة أم عصلي يا حاجة إش نحويلك نحويل حمد يا ماما بربي بربي طلب رجاء نداء لك بلي باللي يجيوبه مرة بصحي حتى ما ميسير ألف 1945 وخمسة حق التين يا راكد ألف اعتمدنا اجابتك يا صلوحه تحبش تقدم تحيه بتبيع. أهه تفضل. بتبيع لكم منتج الالكيد ال... ال... ال... بتاع اللي ذا. أهه. وصلت تحية. مسكورة يا أمي. و... وولدي كمال وولدي حمة. أهه. وبنتي روضة. أهه. وبنتي فاطمة وبنتي سهام وبنتي لبنة. أميرة لا. امير تبع الفريق تاع اللي جا اللي خرجت من الاولى هذيك مشيت في... مشيت في ليكيب الاولى <تبعى> اه ان شاء الله يكونوا في الاستماع يا حاجة ان شاء الله يسمع فيك والولد خويا أكرم اها <مه> وال اخويا احمد واخويا الطاهر وان شاء الله نكسرين الكل <تصفيق> إن شاء الله يكون في ال مل ونقول لي جماعة الجسر يقولها كيكن بدو واضحين مع مع بعضنا وبعترم له فرز وهيزور وراجع إن شاء الله يكونوا في الاستماع نواجه لهم تحية من إذاعة القسرين شكرا ليك على الاتصال وإن شاء الله تفوز معنا المرة هذه ما تكونش كيف المرات الأخرى إنسان شكرا ليك. الله يخليك شكرا شكرا على الاتصال بس ليس ما باي باي معنا توابش أي أميرة تواب وقت موجز إذا ما نتعدون نعمل الموجز خمسة دقائق ونرجع مع بعض أكيد <تصفيق> أكيد كنت بدل جوك وتسمع احلى الانغام امال اخليك برونشي وتبعنا على اف <تصفيق> ام مكالمات جوائز ومسابقات على كاف اي كاف كلكل موث المونا هذه الساعة وسبعة دقائق ما زلنا متواصلين معكم حتى النصف حتى الساعة تين مش نصف النهار بليتو. دونك نرجع مع بعضنا النص المسابقي يقول متى تم احدث ولايت القسرين سبعة وسبعين أربعمائة واثناش ثلاثة مائة عصيم عبد الحميد تفكر تاني توصيبون صاجا بعصيم مرحبا بكم مستمعينا رجعنا لحصتنا تو المدي ساعة وسبعة دقائق ورجعنا لحصتنا قيد حصتنا لا سيست اليوم كما العادة كان معكم أميرة و... وعلي اليوم ي... في بلاست عليه هاني موجود ده عبد الحميد. برش نيس على الفيسبوك يسألو على علي وفم نبيلة بن جسرين قالت زعما ثمة تنبير مع عبد الحميد. جوابه بربي. <تصفيق> شوي مش برشا شوي مش برشا شوي مش برشا ففونه تقول لا سيستا اكيد هذه هذه نبيله هذه يكون في بالها للاسف موطراك طابه ديما نشدك البرامج نتاع المشاكل هذاك يشكي ها هو الارض الفلانيه ها هو الوزير وليت بالحق مبرامج حطنا مع البرامج نتاع المشاكل اكيد جدا نستقبل مكالمه هاتفية مره اخرى عصيمه مرحبا الو عصيمه عصيمه مرحبا طيب ما هذا بيخصي معنا? عصلي ما سايف اش الحمد لله هي لله ولا يعني احبتني اعزبني سؤال برضه حبيتني جيوب تفضل? عزبك عزبك عزبك على خطر احبك ولا خطر عندك المعلومة. <تصفيق> لا مش خطر عند المعلومة خطر الجسرين مع بالضبط. نحن وكل مع بعض. ثمني ولا في. معنديش بونيس عطانا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الى معلوماتنا اللي ما عندوش فكره وقتاش تاسس الر الرياضي بالقصر الرياضي بالقصرين قبل الرياضي هو فريق الباسكيت لكن الرياضي فرع القدم تكتحب تقدم تحيه؟ أنا أحب أقدم تحيه خويا محدين في قطر. أكيد و... أكيد يسمع في نجمة. تورس يسمع فينا. فينا <تصفيق> وخويا طارق أبدأ مشروع جديد إن شاء الله ربي تسهله. إن شاء الله. بيته ماخير. خد الأمور تعب شوي إن شاء الله ربي تسهل. إن شاء الله ربي معه وإن الله يتطور ويعطينا حجبيه. ربي معك يا طارق وشكرا لك سيف كهوة تحيه كان طارق ومحدين دم. تحية للولده معنا <تصفيق> الله يخليك شكرا ليك سيف ان شاء الله تكون في الاستماع شكرا على الاتصال نعود ونذكر نص المسابقه يقول متى تم احداث ولايه الجسرين يعني في اي سنه 77 412 300 هذا الرقم متعنا نور على الشمس. تليفون سبعة سبعين على صفحاتنا على الفيسبوك تو في الكومنتات ترودو بوي بوم كاسرين إف إم إش قلت نور نور الشمس تقول 1945 وتحط اسمها دام كعتمدنا إجابتك فافونا تقول لس يستتحلى مع أموره شكرا لك يا فافونا ربي خليك مش <تصفيق> عبد الحميد غايف معنا اتصالاتي في الو عسلمة سلام عليكم اهلا بكم عليكم السلام عايز نحويلك؟ يعطيك صح شكون معنا معكم علي مشريعة عليا ام علي مشريعة أم علي مشريعة عسلمة يا أم علي عايز صح ما عملتوش أنتم شجرة في كل حفرة؟ نحن ندير بنص زر أنا ديما نحفر أحفر النخل زر هاي بيه بالقداء بالقداء إن شاء الله ديما شو أيامكم خدرا وش نوع سنة ألف تسعمية خمسة وأربعين سنت ألف هذه حصه الفوزكا اليوم حصه الفوزكا اليوم حصه نسكون كلمتوا بعض كم متفهم تعالينا ممكن السؤال سهل شوي ولا سؤالة فأنا نجدهم يجاوبوا كيف قلت خليني نمشي معا نمشي بالخط خالي نمشي <تصفيق> مع جماعك هوا تكون هذه أم عنا بشكورة شاء الله بالتوفيق تكون الفيزة معنا إن شاء الله بعض القرعة إن شاء الله إن شاء الله مول باري من سكوني معنا على نسمه معناتها سيلاق بها البنات ما قلت ناري انا والزغ تبعوني الكل هاني حاسه اليوم مثلك ما راكم رجعتها في ديتي سارك انت باور عندك الحق انا عندي غدو عندك مش حتنسي اييه عندك حق إن شاء الله تربح معنا الجائزه باش تكون كارت تليفون والا وليه... اسوان اهدى من اسباس لا كونتي ان شاء الله تربح معنا يا أم علي وشكرا على الاتصال نرجع مع بعضنا للفيسبوك الفيسبوك اللي يفتقد عليه برشا معجبات تعليل كل يسألوا عليه وينو عليه وينو عليه يعني في مهمة رسمية إن شاء الله الخميس الجاي يكون حاضر معنا وإن شاء الله ما تكونش المدام تسمع فينا يجي ان شاء الله تكون تسمع فينا مساج تعرف إليا أميرة أميرة أميرة, أميرة أميرة أميرة في بالك أنه حتى عبد الحميد بي عنده تكنولوجيا وصلت التكنولوجيا معنا عندي اليوم نجم ندخل نقرأ على الباج حتى ثم شكولز بده يشجع في عبد الحميد شيء المهو بسعدة لا, لا تعجبني النقطة هنا تعجبني في أميرة كونه ما بعدش صديقها معنا ما بعدش سبيلها معنا حتى وكده أكيد ده جدا كلكم أصدقائي وزملائي معنا اتصال هاتفي قالوا عصيم رجاء أهلا سهلة أميلا يا أميرة يا عص يا, يا دقلة أحلى رجاء وأحلى مستمعة اش نحويلك أحلى صوت بالحق صحتك صح حسناء كولا صحتك بديع زي ليه طلع ليه <تصفيق> ولا زيك مارفي زين وصبرين <تصفيق> اي جيت في بي بيك جيت وديما تزورنا مشكورة بالحق على المبادره هذه وشكرا لك وان شاء الله تتربحو معنا كيما كل مرة يا صحونا يا مردة يا غاليه والله غاليه الله يخليك بربي بمراعاه المشاعر عبد الحميد يزي يزي بالحق على خاطره هو توبقي حياه <تصفيق> كثيره له هو زاد ربي معاه مشكوره عايشه كراجه عايشه <تصفيق> فرحه ترمي ترمي اميره اميره معنا حاسه راح يمر تم حاجة غاليه في الحكايه ليه ليه يا أمير عطيتكم رشوة هك المستمعين ده. مستحيل مستحى لي لي عليكم الكل. لا من حب وتحية كبيرة للعلي ربي زيدا ربي ماهم ربي وفقوا إن شاء الله تحية تكون توصل فيها هذه تكسحها رجاء عيشك شو عملت اليوم يا ما يفي س في ساعتين اليوم شو عملت أنتي ديما مشاريعك عكو <تصفح> إنتاج كبير داونك قلنا اليوم شو عملت بالكنت تبعوك غضوي نعم نعم عملت اليوم والله يصدق هكا وحركت الكوجينة كنت نعمل كثفي بخضر إن شاء الله نتلمى بكم ونطرح بكم نعملكم تاولة هي بيضة وقتيش رليمة كبيرة وقتيش نحب الطول ناران <تصفيق> ناران إنسان مغروم طول يا رجاء <تصفيق> رجاء مغروم طول وستاد معنا وقتيش إن شاء الله نجو طول بحديك والله مرحبا بكم في كل وقت الدار دارنا <تصفيق> إن شاء الله في رمضان بيش نجو بحضيك إن شاء الله في رمضان بيش نعملو زيارات عليش لي إن مرحبا بكم <تصفيق> الكل بكم رمضان قرب على رمضان على بواب هنا عملنا تو عملنا ليست باهية متاع مستمعين أوفية إن شاء الله كل نهار عند مستمع نبدو بك أنت رجاء إن شاء الله صدقني, صدقني برانزي كل وليس من خلية تلزي نتبع فيكم أنتم لربع حسنين تعملنا بنا في ربيو هو العسيرين في عنا عايشك رجاء عايشك إن شاء الله إن شاء الله نزيل الحسن وحسن شني إجابتك يا رجاء والله يا بشك ألف وخمس وربعين يا رب خمسة واربين. خمسة واربين دينار يعني. بابي اغنيت محمد عصيف. يا عزيزه جاوبني ساعة. الاجابه هكي انت فعلي تقولي خمسة واربين. يا سمحني يا سمحني. هي. اه كتك الف و. كس كسي. كس كسي. لك متى تم احداث ولاية الجسرين في اي سنة يعني? في سنة? الف سمانية اي? ول الف تسعمية وخمسة الف رجاء منش جاي الكادو? انتم الكادو متاعين. انتم هدية عندي اه يعني على الكادو. كريمه. كريمة كريمة كريمة برشا كريمة بني بانك رجال في بدو اسمها توالي كريمة كريمة هكذا نسبة لك رم تحية ما... كريمة ربطي كريمة اه عمضة موجودة في العيلة حصيت حسيت حسيت هكيك قلبي قلبي شكرا لك يا رجاء على الاتصال يعطيك الصحة عايشك ربي معكم ربي صعدكم باي, باي باي عايشك. يا عايشك ان شاء الله تكون منفايزين يا رجاء إجابة منقوصة لما يا كريم كريمة تحية كريمة رب ام كلثوم ام قمر انهي تحيي ام كلثوم كلثوم انهي منه ام <تصفيق> كل مستمعين كرام العزاء ان شاء الله يكونوا في الاسيمة شكرا يعني. على اتصالياتك صحة ام كلثوم نرجع للحزينة بولب اللي يقول عبد الحميد بلتو هي مرأ عبد الحميد كانت كمل مع اميرة اكيد بيشتولي خير من علي أما يعطيك مصحة بديت تتحصن حصنت خطك عبد الحميد خط التحرير بتاعي يقع نماشي <واصل> في <تصفيق> الديه واصل حميد لا على قل يفرح الواحد والإجابة تقولها 1945 على طليل الواحد يفرحك يلقى إنساني متفقده أكيد, أكيد أكيد يسأل عليه يسأل على حواله خطرة أنا حسيتك بالحق معناها مشا في بالي مفاهمة ومعناها بديت نشوك أني أميرة تعطي في الرشوة المستمعين نت والتاليفونات مازال التاليفونات متواصلة أمير بش تستقبل التاليفون هذا بويسك ساي بش تزيد شوي نعم بقيت خذيت بلاست علي إن شاء الله المحاصة الجاية بش نبدل لك انت زاد هاي تستقبل التاليفون موكلة المويلة مع بعضنا أهلو عسلامة أهلو عسلامة عسلامة مرحبا بيك أخوي عليك أخوي صي <تصفيق> ألقذونا أنقذوا هذه الطفولة لا لا لا تضرب لنا في الحصب بتاعنا مصير قررنا بش نبدل معناه اللي الكل. لا نحن طور في الطريق من تبسة وستين انوصلوا للمعبر بتاع الحدود بتاع الشبكه اها على فكرة المتصل راهو عليه رابح زميلي في برنامج لا للتعريف يعني ما نجمش يبعث بعد مانيش فيكم معنا نكمل نشتمعنا حسب ربي من تبسة وبعد ما تعبر الحدود تدخل معنا للحدود التونسيه والوكا كنصحو أكثر في الكلام ونفهموا بعضنا بالقدر ايوه ايوه صحيح فما حتى مشكلة من جديش حابيت نقول لكم بالحص ما احناها في الجاير. محطاها. ولاي في بيلي تقولي ما احناها الحصة. حتى هنا طيحنا المرة <تصفيق> لسوء. ده انا خطوة متفاهمين ازاي البيه يا بارا علي. لا بعد حتى فكرة عن الحصة ده. ما اللي نعرف انه بيش تكون الحصة طيارة برشا. على عفكرة لو معجباتك الكل تسأل يعني كيفاش النجم نعمل تاو? كيف ما هو? المعجبات الكل هم يسألوا عاديه كوين وعاديه. آآ عاديه معج المعجبين لا برتي لا لا جوست هاي مدام تسمع وراني على المعجبات سيدي سيدي نقول لهم هاني جايكم <تصفيق> هاني ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله مع حبيت م... م... م... م... على الم... اني ما نجمش نجي وفي نفس الوقت معناتها نعتذر على انه عبد الحميد هو العوض لي كيما حكي قالو نعتذر في العادة نحطه اتاكو هو دريزه اتاكو ودخل ديفونسور معناتها واضح علي واش بتقول اي تنجم تقول هو هو لو عبد الحميد ما نذهب عبد الحميد جوكر نتاعنا نعرفه شي هاذ هما بعد انه كانت مصروفين على عبد الحميد في السوق ماذا بيه كان عبد الحميد يعملونه من فيدي فيدي في المصرية بالحق. على اصوله. اه ما لا اتعرفش كيفيش عليه تول المزيل من الوقت. مش نتكمل. نص المسابقة يقول متى تم احداث ولاية الجسرين. اه هكاكا ولو نحبه المستمعين يتعرفوا بالحق على المعلومة هذه. و. متى تم احداث ولاية القاسرين علي النجم ونعملوا تقييم بعد الحصرة ومش سيرونتين بش نعملوا تقييم ايو أي وش ما هو الاجابة بالله سمحناك <تصفيق> الاجابة موجودة ان شاء الله موجودة ومعتمدة في برشة, برشة اجابات <تصفيق> ماكشوش تعديها علي <تصفيق> اسمع تمشيش تم جز حبيت تخلي برك المجال للعبادة الشي نجم ويطلبوا وينجموا ويتفاعلوا مع البرنامج Donc, uh, شكرا لك <تصفيق> ان شاء الله ربي وصلك مش... سالم ومشكور على الاتصال <تصفيق> على ودمت مستمع وفي لدعمنا وتحيا الجزائر شكرا ليك. عايش عايش عايش ان شاء الله تصل سلم صفرة ما يمونة فيك أكيد نتواصل في القيط حاصلنا اليوم كما قلنا ذكروا بسناس السؤال متى تم أحداث ولاية الجسرين مركز الولاية أو ولاية الجسرين كولاية أكيد في القرن الماضي خطرة إجاباتها أميرا ما فهمتكش تعمل مزيد تعاون المستمعين شوي نعطوهم الفترة هو الفترة قبل الاستقلال هذه على قلب ونيس للعباد بيش تتصل بنا تو قبل الاستقلال مش بعد الاستقلال نرجع لموضوع قبل اللي ما سكرناش هو أميرا كنا حكينا على لكن قبل ما نرجع التاليفون يظهر لي عادنا تليفون أخر في الاستقبال نعطيك الخط اللي كنت يا ميرة. عاصم مرحبا نتا النورا سليمه عاصمه مرحباشنا حوايجي عايشك يسلمك لبيس انا كنا معانا الحمد لله عايشك شكون معانا ومعك أم... أسماء اسماء من القصرين منين نتكلم فينا بالضبط حي البساتين حي البساتين مرحبا يا أسماء يا عايشك مع عاصمه في حد الحميد وبيك أكثر يا عايشك يا اسماء يا عايشك الله يخليك حبيت نجيب على سؤال مهم. 1945 1945 أعتمدنا إيجابتك يا أسما إن شاء الله تكون ملفيزين معنا تحبش تقدم يعني. تحيه ولا إهدائي بينصير تحية كبيرة لكم أنتم يعطيكم صحة شكرا وتحية كيف المستمعين في كل دون استثناء تحية عندك حق شكرا لك يا ان ان شاء الله تكون من نتمنى اليوم معنا ان شكرا لك نتمنى شكرا نتمنى اللقاء نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان ولا على نتمنى في المرافقة المرافق للحس حسيتك حسيت كدايا معوض على المعوض وتفكرتك سوف بها برشا اللي هي كلمه معوضه تعجبنا برشا معوضه تشمل معوض معناها ثلاثه ما تفيش قرائي معنا الريستيد نتاعاتنا والمعالمه نتاعتنا حبلو دونك باش يجيبولنا موعوضه دونك كي نسمع كلمه موعوضه نحس نفرح شويه معناها نعرف انه عاد شهر من قروش ما نشدير حتى المعلمه انتم تبارك الله عليكم معناها هذا السبب يخيرو الديبار نتاع العام باش يحظ علش علاش علاش للسوق الحظ ما تخميش قد الله أعلم هذا يالوم بيه كان ربي حتى انا ما نجمش نجاوبك عليه دونك التكنيك مفتاع التكنيك تكنيك هذه بعدها طريقه مفتاعه بش في تحية, تحية للمربيين الكل يسمعوا فينا تحية المعلمين إن شاء الله ربي معهم في امتحانات البكالوريا اللي على قريب إن شاء الله وتحية زيدة للتليمذة اللي بشي عدوا سنة بكالوريا ربي نجحهم واعتمدوا على رواحكم وحضروا بالقداية هذا النصيحة اللي نقدمها لكم بربي البنات اللي بشي عدوا بكالوريا نداء الأمهات والأباء ما تكثروش عليهم بالقضيه على خاطر حسب ما نسمع من من, من الناس معناتها من البليت نعرفهم كذا معناتها في البريود هذه برشا تقلقات في الالتزامات نتاع البيت وكذا وما تعرف الأمور هذيك الكل خلوهم يحضروا على رواحهم وعازبه التقلقات هي هي هي, هي, هي ثقافه لازم حتى في العائلة توسي وفي القسنين خاصة لانه دي يقول لك القرايه هذا في <تصفيق> التعليم أبشر المداربين تتوس خاصة معناها نعرفه بريود ريفيزيون على الباك على الأبويا بنشاء الله نتمنوا لهم النجاح ولذاتنا كل يقرأوا في الباك على أقل ثم توفير حد أدم هكا من الجو العام باش تلامذاته أكثرهم رو هذيك صحيح تروه هذيك تنج مد تقول هذيك التهي النفسي للتلميذ روا مهم جدا خاصة على أقل نوفر لهم نوفر لهم يا أميرة جو به في الدار بعد اللي ما تو متفهمين ثم حفر في الكياسات <تصفيق> <تصفيق> مع على ما على ما يخرج البر للطريق يحفر وي... ويبقى في الدار مثلا ما يلقاش الجو ملام على الاقل نعملون الجو به في الدار باش كي يخرج يكحفر مثلا متوز على الاقل متوزنا نحكي شوي دمك ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء مو الله ماما ما تسالنيش علاش دخلت لحفره من حسه فهمتك فهمتك كسروا في بلاصه تاعها <تصفيق> فبط واش كراسك عشك. اللي <تصفيق> ما يعرفش عبد الحميد راوي نبر راه عبد الحميد عنده ديما عنده فيراج هكا داخل فيه ما نعرفش عليش في كل موضوع يطرح موضوع اخر معنا اتصال هاتفي يا الو عسيمه عسيمه اميره انسي مش وينك لك خيال الله يخليك شكرا ليك <تصفيق> دعوه <الهدية. تصفيق> عرفتك مبسوطك <تصفيق> ايي <تصفيق> <مع> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الله يخليك شكرا ليك مرحلا بيك يا عيشك يا الحمد لله عليك توفي على يا في اول حصه عنده ساعه يخدم معايا قال يا راني باش نحيك من البرنامج تسمع بربي قال لي باش نعوضك ايي بربي اما خير اما خير نعيمة ولا نكذب عليها. قلت لها صادق نا كنت مع صادق معناها واضح قلت لها روى اميرة سايد. دخلت اضيف للبرنامج باش نشوف الامورها المعراجي. بالحق ميرا انا مش جادة نسمع فيك حتى يعني هلا حد الوحيد ما يتولى بقالو. اي معاك نسمع فيك نتولى في الفضور مالتماس في عبد الحميد. تفتروا كنهار لحد دار فيكم. عبد الحميد خايد عدل يعني خليص هو خليص هو هو هو البرنامج اللي كان موجود نهار لحد دجا ما عادش يبدا تو بدلنا تو في البرنامج ولا نهار السبت من نص النهار لساعتين نفس الوقت هذا ان شاء الله مرحبا بك مرحبا بك برنامج سون <تصفيق> سنتر دي ان شاء الله ماما باش نقولك عيا قبل ما يسمها في اليوم ولا لا مريم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نحنا مش قلت مريم <تصفيق> حسب مريم لا ما تقولينتي عليكم كوهرو تحيه لروسه تحيه ان شاء الله يكون يسمع فينا شكرا ليك نعيمه وشكرا على الاتصال شاء الله ورمزي نقوله كل عام عليه قبيله إن شاء الله شوف ذري ذري ذري ذري. كإنتي كي كيهو كل كلكم الله يخليك ناعمة. وان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الله يخليك شكرا ليك شكرا ليك صحة نا عيشة نا عيشة شكرا على خفة ظلك يا تصحى الله فيك. ااا ده كن برقم التليفون سبعة وسبعين أربعمية مازلنا متواصلين معكم حتى لساعتين خلوكم برونشي على 107.6 اكيد أمير إذا اذا دول التوقيت فاصل موسيقي ك تعبناهم برشا المستمعين نتاعي اللي يحكوا انت لنا والتليفونات برشا دونك خلوه مع فاصل موسيقي يرتاحوا شويه مع سيرين اكيد اختيار باش يكون رائع جدا مشكوره بالمناسبه اللي تحملتنا شويه هك نرجعكم بعد شويه ما تبدلوش الموجه خليكم على الكاف مع على 107.6 يشكون غيرا وتسمع احلى الانغام امي لا خليك برونشي وتبعنا على كاف ام <تصفيق> مستمعين مرة أخرى مازلنا معكم حتى للساعتين نعود نذكر بالمرافق متاعي للحصل عبد الحميد بهذبي حتى يرجع معنا علي ربح اللي في الطريق إن شاء الله ربي يوصل وسلم نصل مسابقة اللي يقول في أي سنة تم أحدث ولاية القسرين 77-412-300 نستقبل مكالمة هاتفيه ألو <تصفيق> عصيما عصيما أهل بأمير بنت الفوم على شنحويل شكراً وسعر دحمي زد يا أخي صح عشان ما مرافق قليل كلا شيء عايز كم مرافق قذفني ما هو المرة أم علي شال, شال طريق سلامة لي ويجي من من تلسا إن شاء الله إن شاء الله ربي وصل وسالم مش كل معنا أم حسين معاك أم حسين أم حسين شنحويل حسين والله حسين بالجدة على كل نبلغ له تحيتي زوجة إن شاء الله يكون في الاستماع يا أم حسين إن شاء الله يكون يسمع فيك حتى هو نوجه له تحية عايشة كمان الله يخليك على كل قلوا عليه ما تغيير شرقكم أسرة واحدة كل <تصفيق> لا لا هو أكيد أكيد أكيد فلكم بعضنا هو كل وحدة <تصفيق> لازم وكل مكان وعكيد عندكم روح الفوكاة يعطيكم الصحة بجداء أسرة مع بعضكم وإن شاء الله ربي يوصحكم شكرا لك الخير أمامك. إن شاء الله يا ربي شكرا. إن شاء الله على كل قصرين عام 1945 1945 سجلنا إيجابتك يا أم حسينة إن شاء الله تكون ملفايزين معنا لشكونا تقدم التحية من قد التحيتي خاصة اللي سعد زحميد اللي جاته وشال موافق هو ما زيم يخدم في دي اليوم يقولوا نحوا هاك البلاك انتحسون سنتم دي ما راح نديك تعبت طريق مفتوح يو الطريق مفتوح شال شال ربي وفقكم. ان شاء الله يكون ان شاء الله ربي وفقنا وان شاء الله ديما انتم مرافقين ومستمعين الاوفياء بكم انتم اللي انا في الصوره كنت نحب نفك الزيارات من في رمضان نكون معكم وم يصيرش مرحبا في كل وقت ولي خاصة رجايه ما نحبش على صوت ناعم وبالدار رجايه رايحه هنا بال بالنعرفين بالكرم وبالجود نتصور ان كي نزور رجايه ما يكون من أحسن ما يكون إن شاء الله تكون في استماعك وتوجه لنا هي التحية هي نحن عنا دعوة مفتوحة من عند رجاة في أي وقت مثل انت المرافقة كيما عبد الحميد اليوم مرافقة أنت مرافقتنا من بعض في المشي. <تصفيق> <تصفيق> كان فيورة بلغة تحب تقولي كان فيور كان فيورة بلغة شوفرة كم فيورة هاني سيجل معها هاني هي اللي تكفر إن شاء الله ترك <تصفيق> السلامة كله ما تغيرش <تصفيق> حكا تدسوية تيجا بركة عكتا توصل ايه ان شاء الله لابد يجيبنا لغض فيه لارواح البيت ومن تخيل هتلاوجو عالف جاية يعني التوم ههههه تاكور دسي عرفنا الاذواق تنود نلبوا الطلبات ملكه كتهنا شكرا ليك يا امالي لا نحسب نحسب عافيه كيمه راس جاني والاجابه غلطه ماسك ان شاء الله تفوز معنا اليوم أم حسين الله يخليك شكرا ليك أم حسين الهدية باش تكون كارت تليفون وله 200 هديه من اسباس لا 77 412 300 www.kfm.tn هذا اللي بيش تتواصله معنا عبد الحميد بربي مش نحكي الكنوكت مش نحكي المستمعين مش كان لك انت واحدك مش مش كان حسب دينان اسمع فيه محسب كنت تسمع فيه بو فما معلمة توق في الكهرباء معلمة تحية للمعلمات الكل إلي عندهم مكره بسيرتو على خطر حاجة كما هكا لو كانت تتعد عليك بصراحة الضحك عالمي معلمة تسوق كره كربا حرقة الضوء الأحمر حبسها البوليس قالها يا مدام ما يخش بيك ما تشوف البلاكارك حركة الظو الأحمر وشبد الورقة بشعملها اختيار له بربي سامحني بربي سامحني قالها لا لازم نطبق القانون قلت له سامحني رني معلمة رني مربية آه قالها معلمة حتى استيلو قالها طول عمري ونستنى في اللحظة هذه قلت له ليش قال هاي اكتب مية مرة ما عادش نحرك الضوء الأحمر هذه العقوبة تعال <تصفيق> المعلمين مقبل لتلمذ اكتب مية مرة الجملة هذه تبدأ حتى من جيرين تكتب معك خواتك وجيرين وكل الكل ضوك الشرطي هذا رجالها إلا العملة وقالها اكتب مية ما حنش نحرق الضوء الاحمر نستقبلو معنا موكين إن شاء الله تكون عجبتكم النكته قبل كل شيء نستقبل شكلها شفت معها برشا <تصفيق> <تصفيق> نستقبل موكين <ممكن تصفيق> مالتي فيها اصلي <أهلو> ما <تصفيق> انا اصلي ما مرحبا <تصفيق> انا بك بوصيله اميره انا بوصيله شنو حوالك يا وسيله تحاول تتصواتي حد تحبز معايا والله لاباسه بنتي وينك غيبتي علينا شنو ما عادش تحصل علينا <تصفيق> ديما ديما <تصفيق> لا لا معايا ناي لازم كديمة شاركي نامم. في ضيع ليش وصبي كده ما هو سار جا شيك على بعض برام جا في الأسبوع. اه. ما بشوف كل ما الشيك ما هو شاء الله ان شاء الله إن شاء الله تربحى معاهم. ماله شاء الله تربحى معنا كارت تليفون بيشتغود كديمة تطلبينه. هاي هل عارينك في مزني بس كان مفوق كل ما لا تبصوا ما تغذيرتوا تبون مزني كان مفوق. وليس لكم اكيد لو كما جيتش ما تطلبناش كل يوم وما تشاركش في المسابقات وما تكونش مستمع وفية يا, يا وسيلة يا وتي وتي وتي بيكون شكرا لك الله يخليك يا وسيلة. أحكي لي سأل حكايتهم بعد قولت اللغز أحكي لي وكريه أمه مشكلة سيئة أمه طويلة أمه جديمة شوي جديمة على نحتيك على زالي زال أي زال أمه أحتيه أي أمه غريبة شوي أمه زال يعدي زال يأخذ بالحرس وكاعد أمه أمه يأخذ يهج يأخذ يهج يأخذ بالشوي سابسة عموسي سأخذيك أمه أمه وقت هذا بطارجنا مجنون كبير حطوه في بيت الموت على عايز في يعيط هاي المو... في الجديد في الجديد في المورق في المورق في يعيط حي, دخل دور دخل كم دور دو حي. <تصفيق> يا <رسل>. يعني <تصفيق> <تصفيق> هذا جارك يعني سيرة في القاسرين في في حنط زعر هذا شكرا لك يا وسيلة. السؤال يقول وقتاش تم احداث ولايه الجسرين? الجسرين عام عام الف وتسعمائة وخ وتسع وخمسة الف أي أي أي فهمتك يا وسيلة. البلدي وليد بلا يا ابي حبك والله الله ينفعك تفضل صافي سوا ايي معنا سيرين في الجانب التقليدي سلم عليك العقل سلم عليك العقل محمد على يا حسن سلام على عند زهري ليك نطر بكل في خيري ولا عبد الحميد عبد شكرا لك يا وسيل ونتا اخويا محمد فيتون ان شاء ليكن... الله يكون ان شاء الله ان شاء الله يا إن شاء الله يسلم عليهم العقل وتسلم عليهم وسيلة إن شاء الله يكونوا في الاستماع باي إن شاء الله يكون في الاستماع يا وسيلة نشوفوا مع سيدينا في الجانب التقني حاضر معنا الغنية نسمعهم مع بعضنا يا وسيلة وشكرا على الاتصال يسلم عليك العاد ويقول لك نبدي صعب عليها تجي صعب عليها تجي انت الغرى المكتوب وانت المفاوة اكتارها انت المفاوة اكتارها انت محمد حسين سلم عليك العقل هكا تكون وصلت إلا أغنية للمستمع الوفيه وسيلة معنا اتصال هاتفي ألو مرحبا. لا عصيمة مرحبة وأخيرا تحصلت عليك تحصلت <تصفيق> <صحيح. تصفيق> برشا حسيت كفيد تصور <تصفيق> <168 مرة>. ااا تحصل علينا في بيك تليفون تقول تحصل علينا معناها بسرعه بربي والله نعمه تسحق تكريم. <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معنا لا لا لا تفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله يخليك. ربي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنت نشارك بأم رائد ولدي الكبير اسمه رائد بارك الله لواء ورائد معناتها لكلهم عندك ذوق في اختيار لا سيميز اسم قيادية برشا ان شاء الله ربي يحفظهم الله يخليك الله يخليك شنية الإجابة يا أم لواء 1945 1945 سجلنا إجابتك ان شاء الله تربح معنا كرت التليفون والسوان اهداء من اسباس لك ونت ستحبشي تقدم تحية لكم انتم تحية شكرا لك أو الدارنة، ولشعب التونسي كله أمّة محمد، ونحميهم بقدوم شهر رمضان. إن شاء الله يكونوا في الاستماع شكراً لك يا أملي وأشكرنا على الاتصال يعطيك صحة. الله يخليك. ما زلنا متواصلين معكم في بقية حسنتهم لسيستا. قربش نكمله قربش نعمله القرعة لمزال عليه بكري عليه وقتك يكلمنا من تو على سبعة وسبعين في اللي هو نص سؤال المسابقة ما تأسست قرويدات الجسرين ثم صحيحة صحيحة مع يشارك معنا في المسابقة اليوم لي هذي فيها نستقبلوها مع بعضنا. ألو عسلمة؟ ألو عسلمة؟ ألو؟ ألو عسلمة؟ صادق تكون معنا. أحمد الحق. سياح مد الحق. ما بيك. والله ولد عمي السؤال ما عنديش إيه. قول البنت أختي أميرة لنا غنية من الأرشيف الكاسوليف. الأرشيف <تصفيق> الكاسوليف. <بتاع تصفيق> إن شاء الله إن شاء الله في الجانب التقني سيرين في الأسماء إن شاء الله تكون موجودة معنا غنية للفنانة الكبيرة سوليف. شناخويل سلمي لي على أميرة وجميع كل وجميع اذاع يبلغ سليمك شكرا ليك على الاتصال ياتك الصحة حمد وش لي الغنيم شاء تكون, تكون <تصفيق> لحظات <إن> <تصفيق> هي, تكون هي, هي عايز. بتاع, عايز. غنية بتاع سوليف. أي غنيم تاسوليف أي غنيم أي الله ينوب علي واضح وهذا حمد الله فيك غرام كبير بسوليف ان شاء الله خليك معنا في الاسمة يا مقلبي تروي ويولي يا ما قلبي تروي جنة يا ما قلبي تروي يا يا سماح هنا سمعنا مقطع من اغنيه سليف ونرجع للفيسبوك والتعليق اللي وصل اميره باخلاقها تقول الاجابه هي الف وتسعمية وخمسة واربين تحية الاكيب الكاف ام الكل وتحية لصف صوفة وأمولة. نحب غنية يسرة محنوش بفكر فيك ترجع مروى غرسلي وتقول عصلي ما ياسر محليكم والاجابة الف وتسعمية وخمسة واربين عادل المستمع الوفي لبرنامجنا وصديقة الحصة يقول تحيه لكم مني من تونس العبد الحميد واميرة وسلمولي على سعلي والجمع جواب <تصفيق> ألف ترجع يرجع الحزين بلبل اللي بكري تمدح فيك قلت لك عبد الحميد الخميس الجاي اخدم وحدك هذا التشجيع على خدمتك عبد الحميد مع و و و و و والدعاية اللي طلعتها قلت أميرة تاخذ في الرشو على خطر يقدموها في برشة حيا يجي حاتم الصالحي ويقول أميرة رشو تيميني بونكو راجع عبد الحميد ماشي وتتحصن ما عبد الحكاية يظهر لي مع المستمعين اللي يسمعوا فيها تكون الغالط أكيد جدا تم تليفون أكيد أقبل ما نكمل نقل قيد تعليقات نتعادل التليفون ألو عسلامة ألو عسلامة عسلامة مرحبا بك شكونا معنا عسلامة شاعد الحميد ووختي يا ميرة عسلامة أتكلمت قبيلك نتعال ننامو وصح فيكم <تصفيق> قصت علي, اللي... وي... قص علي التليفون وقتتها صباح حيزو صباح وما كملت القصت علي التليفون وقتتها لحفي لو ندخل عليك هذية وحبيت آه نطلب بذكاث البنتي سيرين mm -hmm. وأختي زناد أختي, أختي حامدة hey. والعائلة كامله وليكم ولكم أنتم أو للناس والكأف آم المستمعين كل وأمي قمار جزاء خطرها إن شاء لكم قمار مستمعها زادة وفية للقناة دي ما معناها نحب وسلموا عليها ونحاولوا عليها بصمة mm -hmm. إن شاء الله تكون لا في الاستماع وان شاء الله تكون لبيس وحديت بردي نطلب أغنية كان فما معناها في مرور الوقت حتى في الليمة الجايه أغنية محمد عبد الوهاب خايف لبكرة جينا. خايف لبكرة جينا خلينا متفائلين البكرة بشي يجينا إن شاء الله تكون لغنية مرخبوش حاضرة مرخبوش معنا شنية إجابتك <تصفيق> يا صباح؟ آه برب آه ألف وتسعمية وخمسة وعربية وغيري فوسكا وكهو فوسكا <تصفيق> <تصفيق> صباح أنت تكلم فينا من أنا بلاصة بالضبط ولكنت نجم تعطينا اللقب كان صباح يحيوي صباح يحيوي إن شاء الله تفوز معنا يا صباح وشكرا على الاتصال وربي يخليك ميرا وخي عبد الحميد الكل من بنات الكل باركة الله عليكم ونسجعكم وإن شاء الله في تقدم في الجهاء شكرا أيه. لك صباح شكرا يلا. لك على الاتصال ربي خليك آه نرجع رجاء عمري تقول إجابة 1945 وتحية كبيرة لك أميرا والميدو ريتو هاي والتقولك ميدو معناتها ديجا انت بقيت ماشي وتتحسن تباركلا عليك منورنا وتباركلا عليكو ميدو <تصفيق> ان شاء الله بالتوفيق وتحية لسيرين سيرين توجه لك تحية زادة في الجانب التقني وتطلب غنيت شيرين آه معرفش لا مش معرفش غنيت مشاعر ان شاء الله تكون حاضرة معنا شايمة تقول احلى تحية العبد الحميد والاجابة 1945 1945 عبد الرزاق الحمزاوي يقول الاج... الإجابة عام سبعة وسبعين أربعمائة واثناش ثلاثة عام إلا عام سبعة والله يضحكني بعد عبد الحميد أم... معنا اتصالاتي في قالوا عصيمه عصيمه مرحبا <تشفت> الحمد لله كن معنا اسامه ابو عزي. اش نحوالك يا اسامه ولا عزي لله شنو ظروف الخدمه ما الناس تخرجوا ولا شنو بابك تسمع فيها ميتة وطفل تعب علاش والله بالله ما هنا ما كنت فلهم انتهم بيس بصلي لخلي طول معنا هكذا اه معناتها تحسر لي تبقوية شوية متع الخدمة تتدل شوية بيسا ببعما معروفة تحرق بيه ربي خادر خير لك ان شاء الله لا بيسا ان شاء الله بشوية بشوية تتعود على الوقت وتتعود على الخدمة تقول لي ما عادش تقلق ان شاء الله ربي عينك يا وسامة هكذا ربي تحبيت نهرزني شوية خاطر مهير زي ما <تصفيق> <تصفيق> مرحبا بك مرحبا في كل وقت فاضلا عبد الحميد ناقصة رجت <تصفيق> نجم تهرج وشخص عكل نقطة قلتها أنت ومبعض بدرز بشخص ده <تصفيق> مضحك واحد يتبقتي وريك دمائي مرأة قلت لي لي قلت لها لا لا <تصفيق> <بيكي تصفيق> نطلب <توبرك> حصلت عليه. يا بي عجبتك نقطة ضحكتك والله ضحكتني على الأخر ما يتعادلت علي أنا دك عليك أكيد رو ركت بألف وخمسمائة مدن أنت لازمي مزاريتي بس لا تقول لي يزيدك عارف وقت كنت معاقب <تبق racential الوصف> <masa> في المدرسه <تبق> <تبقى> اكو عقوبات في المدرسه, <تبقى <ديه> <تبقى <أكي> في المدرسة> كنت مشاغب قبل في لقد كانت هناك الحانوت نرفع من الممكنه يقول الممكنه من الممكنه من لكن ذاك الممكنه هذاك الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه عاجل الممكنه من الممكنه من من الممكنه من من الممكنه من الممكنه من من <تكتصويق> أنت أنت أنت أنت محظوظ أسامة لأنك معناه من القرية الحق والحلم تحقق حلمك يا أسامة حاج <تكتصوي> هذيك حاجة معروفون يحقق حلمي يا كل حد ما مضاب عدك إن شاء الله ربي يكون في عونك وان شاء الله تحقق أمنيتهم وشنيه أجيبتك يا أسامة لا والله حبيت نقلب دوين هرزي شوي وكهوة كهوة ماشمش ماشمش أسامة ماشكور أنا شكرا لك يا أسامة وربي يعينك خليك على 107.6 تو وصلنا النهاية الحصة ما عاد مستقبله حتى مكمل مهاتفية. انت حكيتي الحكي بتاعك أكسمع حكيتي نا تعرف حكيت حسن؟ لأ. حسن, عليها. حسن هذا سيدي عمل كل شيء بالخير الكل عام. <تصفيق> تابع تاب عليها ربي والله يصلي لي مشان يصلي يصل لي ولي ما بتاع الجامعة قاعد يعب الخطبه بعد ما كمل الخطبه فاق للميكرو جيل بس نحكي لكم حكيه حسن. حسنا هذا سرق كان يشرب كان يعمل في الحاجات الخيبة كل وتوهن ونتاب عليها ربي ويظهر لي توبش يجينا صاحبنا حسن ويحكي لنا حكايته حكايت التوبة. حكايت التوبة طلع حسن وشد الميكرو وقال لنا قبل كنت نعمل فيهم وكل وربي كان ساترني ملي تبت توبت <تصفيق> فضحني الإمامة دي من جامعة عن جامعة <تصفيق> الله ربي يستر الناس الكل طوى بش ندخلوا <تصفيق> فيه وربي باعط علينا إمام الجامعة <تصفيق> ما يخذوا أنموذج ظهر فيه من جامعة لجامعة طوى وصلنا للسحب من القرعة على فكرة الإجابات اللي تسجلت على الفيسبوك لكل أعتمدناها ودخلت معنا في القرعة اليد البريئة بش تكون يدين عبد الحميد آه، أعطيني ثلاثة فيزين ثلاثة فيزين واضح الفيز لول هذولا ثلاثة الفيزين من تعينك وإن يبقى يتفكروني الفيز لول مروى من بوز جيم مبروكر بحتي معنا سواء من إهداء لا لكونتسا الفيز الثاني سيف مهذبي اللي ربحها معانا ادي التراشه دي التراشه ادي <تصفيق> صدف نحن نؤمنو بالصدف سيف المهذبي ربح معنا كارت تليفون من نجمش يمشي يعمل سوين سيف دونك نعتوه كارت تليفون من بعد تتصل بينا وتاخذ الجائزه نتاعك الفيزه الثالث ساميه ساميه اللي اتصلت بينا وما خلت ما خلت لناش اللقب متاحة ولا وين تسكن دونك ساميه اذا تكون في الاستماع ربحت معنا اسوا من اهداء اسباس لا كنكون وصلنا لنهاية الحصة شكرا للمستمعين الكل شكرا لتفاعلاتكم الاتصالاتكم الهاتفية إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بحصة اليوم 5 ابريل 2016 من برنامج لا اللي رافقني فيه زميلي عبد الحميد مذكر امير على ضيافته الضيافه نتاك حسيتك معنا حسن ضيافة اللي تجلى في الرساله اللي اعطتها للمستمعين هذيك كل مقيد <تصفيق> معنا ماركين في كراس الكريدي مشكور للمستمعين الكل اللي كان يسمعوا فينا ان شاء الله ما كناش عدينا مع بعضنا مستمعين. النهار بهي إن شاء الله تفرهدتوا شوية نخلوكم إن شاء الله يا جماعة زي يكونوا معك. مرتقنا في الحصة الجاية مع أميرة وعلي إلى اللقاء. لا سيستا. لا سيستا. لا سيستا. برشة فقرات في برشة مثلي. برشة ضحك وبرشة تنبيه. لا سيستا مع علي ربح وأميرة فرشيشي. لا سيستا كن النهارفين الخميس من نصف هذا الساعة. K-F-N. K-F-N. n